وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموطنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين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 اكبر فلما افلت قال يا قوم إني بديء مما تشركون. إن أتوجّه إلى الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين فـ حاجه قال في الله وقد